الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من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 فَأَنلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَإِنْ شَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلا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 وَلَا لَبِسْنَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ تَمَنْظُرُوا كَيْفَ كان عاقبة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 شهيد بَيْنِي وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلية أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وَإِنِي بَرِي مَِّ تُشِْكُون الذيَّذينَ آتَعنَمُكِتابَ يَععرففونَ يَععرففونَهُ كَمَا يَععرفِونَ أَبنَا أَومْ الذيذينَ خَصِرُ أَمفُسَُم فَهُم لا يؤِّنُون ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشر جميعا ثم نقول للذين اشركوا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 وَإِذَا رَوُّ كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِفْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا فَعَلْنَا مَا كُنَّا نَفْعَلُ فَقَالُوا يَا رَبِّنَا أَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ وقالوا اني الا حيات دنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالوا, قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ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 انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسلهم من قبلك فصبروا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَفَقًا وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ يَوْمَ بِآيَةٍ وَلَوْ على اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تكونن من انما يستجيب الذين يسمعون انما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم اليرجون وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات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 لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا عليهم فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا, حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ آدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله من اله غير الله ياتيكم به انظُر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرايتكم إن أتاكم عذاب الله قل إن أتاكم عذاب الله بوته أو جهره هل يهلك إلا القوم الظالمون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 يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون.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 وَل تَترد الذيينَ يدعونَ رَبَّّ بالِالغَداتِ والعَش لدونَ وَجَه مَا عَلَيكَ مِنْ حِساب مِ شيءَيْئء وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَم مِ شيءَْ وَماَا مِنْ حِسابِكَعَلَم مِ شيءَيئم فتَتردَم فَتَترُردَم فتَكُونَ مِن الظَّالِمين. وَكَذَلكَ فَتََّ بَعضَهُم ببَعْضِ لَقولُ لَقولُوا أَه أُولائِمَن اللهَّهُ عَلَم مِنْ, الله من بَننَا لَْسَ اللهَّهُ بِأَلَمَ بِالشَّكرِرين وَإذَا جَ أَكََّينَ يُؤمنِنونَ بآياتِنَ فَقُل سَلَام عَلَْكُمْ فَقُلْ سلام عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ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 قُل أن أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِنِقْضِ بي الْأَمْرِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَماَا تَسْقطُمِ وَرقَةٍ إِلَّا يَعلَمُ وَ وَلَا حَبَّ وَلَا حَبَّة فِي ظُلمَاتِ الأأَرْرضِ وَلَا رَطَبِ وَلَا يابِس وَلَا رَطَبِ وَلَا يابِسٍ إِللاا فِي كِتَابٍِ مُبِين وَهُوَ الَّذَتَوفَّكُم بِالليْلِ وَيَعلَمُ ما جَ رَحُْم وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ, ينبئكم ثم ينبئكم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق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 منها ومن كل كرب ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اُنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّ نَائِسَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظالمين.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 اذكر بي انت بسل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفع وان تعدر وان تعد الكل عدل لا يؤخر منها ملائكه الذين ابسلوا بما كسبوا لَنُومَ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَا أَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ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 وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ولو الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير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 جَنَّ عَلَيَّ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأُحِبُّ لا الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ لو قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم کاؤم انری مما قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحان جه قومه قال اتحان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 ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل ما لم ينزل بي عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم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 و زكريا ويحيى وعيسى والياس كلهم من الصالحين واسماعيل واليسى ويونس ولوط وكلن فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم وَهَدَيْنَا تَبَيَّنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كانوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فقد فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِأَيْدِهِمْ اقْتَدِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّهُ إذ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُل مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى قُل مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَها تَبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّذَرُونْ فِى خَوْضٍ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ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 وَمَنْ أََّمُ مَِّ نِفْتَرَعَلَ اللهَّ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُحِييَ إلَ أَوْ قَالَ أُحَ إلَْ وَلَم يوحَ إلَ شَيءُ وَمَنْ قَاال وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثلَمَا أَزَل اللهَّ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيِهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ بِمَا كُنتُمْ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 إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقُوا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان لا لَهُ له وَلَمْ ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لذلك الله ربكم لا اله الا هو لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.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 وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرضان المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً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 يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَإِنَّهُمْ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ الله وَماَا يُشرُكُمْ أن إِذَا جَاءَت لا يؤمنِنُون وَنُقَِّبُ أَفِدَةَم وَأَبَصَارَم كَمَا لَ يؤمنِنُوا كَمَا لَم يؤمنِنوا بهِ أَوَّلَ مََّ وَنَذَرُوم فِي طُيان يعمَُون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 إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ يُوحِي بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون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 وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضل له يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتكم يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم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 انما ما توعدون لاتئ و ما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انو لا يفلح الظالمون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 بَذَرٌ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يُطْعِمُهَا لَا يُطْعِمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِذِمَمٍ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُورُهَا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 وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِي مُصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ سَفَهًا بغير علم وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَد ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا آكُلَهُ والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقا يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لَا يحب المسرفين وَمِنَ الأنعام حمولة وفرشا كلوا من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 أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ امْرِأَةٌ فَايِنٌ أَمْ امْتَشْتَمَلَتْ عَلَيْ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا بَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم محرما على طاعم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعموا الا الا ان يكون ميتا او دما أَوْ دَمَن مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يَضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا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 قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قُلْ هَلْ لَنَا شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَا ذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِأَن لَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلا وسعها.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 وَهذا كِتابٌ أَزَلنهُ مُبََكُمْ فَتَّبِعُ فَتَّبِعُوا وَاتَّقُ عَكُمْ تُرحَمُون أَنْ تَقولُُ إماَا أزِل الكِتابُ على طائِ فَتَْنِ مِنْ قَنَ على طائِفَتَين مِنْ قَبلنَا وَإِن كُن عَ دِاسَةِ لَغافِلين. أو تقولوا لو تَخُوا لَ أنا أُنزِل عَلَنَ الكِتابُ لَكُ لَُ أَهدَ مِنم فَقَد جَاءكُم بَينََةُم مِ الرَبّكُمْ وَهُدَو رَرحْمَ فَمَنْ أَلَمُ مِ مَنْ كَذَّبَ بآياتاتِ لا وَصَدَفَعَنا سجز الذين يصدفون عن آياتس سوء العذاب ص سوء العذابِ بما كان يصدفون هل ينظررونَ إلا آ تَأت يوم الملاائك إلا أَ تَأت يوم الملاائكَةُأَ يأت رّك او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا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 فَونَبّئُكُمْ بِمَاكُُم فِي تَخْتَلِفُون وَهُوَ الذي جَعَلَكُم خَلَِ فَأَرضِ وَرَرفَع بَعْضَكُم وَرَفَع بَعْضَكُمْ فَهُوقَ بَعْضدَ رَجاتِ لِيَبلْلُ وَكُمْ لِيَبلَلوَكُم فِي مَا آتكُم رَبَّكَ سرَرحُ العقَابِ وَإِن نو لگ رہی